لا اله الله بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا صدوا عن سبيل الله يضل امامهم والذين امنوا عملوا الصالحات وامنوا وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم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 حتى إذا أذخن تقوهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله صرا منهم ولكن يبنوا ضادكم بما والذين في سبيل الله والذين قتلوا في سبيل الله والذين قتلوا في سبيل الله فَنَي ضَل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويودخهم ملجما ويودخهم ملجما يا ايها الذين امنوا ان تناصروا الله اذا صنمكم ويثب مت ساقدامكم والذين كفروا فتا سنضم واضل اعمالهم ذلك بان نظم كل هما انزل الله فاحبط اعمالهم افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امسان ذلك مِأَ الله مون الذيينَ آمنوا وَأَمكافِرينَ ن مَناادم إ الله يُدخِل الذيينَ آمنوا عَمِن الصانحاتِ جََّّ إ الله ييدخِن الذيين آمنوا وَوعمِنُ الصانِحاتِ ج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 مَثَانِ الجَنَّةِ الَّتِي يُعَدُّ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّمَّا غَيْرِ آسِنٍ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّمَّا غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ وانهار من عسل مصفا ولا منفينا من كل الثمرات ولا منفينا كل الثمرات ومغفرتهم من ربهم ومغفرة من ربهم كمن وخالد في النار كَمَن وَخَانَدَ فِي النَّارِ وَسُقْمًا انْحَمِيمًا وَسُقْمًا انْحَمِيمًا فَقَطَعَ أَمْعَاءَهُ فَقَطَعَ أَمْعَاءَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يسمع إليه إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آلفا أولئك الذين ضبع الله على قلوبهم واتبعوا, واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة؟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 الصوم في النداء بكن المؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم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 فإذا عزم الامر فلو صدق الله فلو صدق كان كان خيرا لهم فهل عسيتم ان ترنيتم ان تفسدو في الارض وتقطعوا وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين علىهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتذكرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن, أفلا يتدبرون القرآن, أفلا يتدبرون القرآن قَنُومَ نَقْفَانَهَا إِنَّ الَّذِينَ يَرْتَدُّونَ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ من بعد, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ سَوْءَ مَا يَصْنَعُونَ الشَّيْطَانُ سَوَّلَهُمْ سول وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَانُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطيكم في بَعْضِ النمْلِ والاللهم يَعلملَم إسمارون فَكَفَ إِذاَا توفَّم المَلائِكَةُ يَظْنبون يْطْنِبونَ مجوهَهُم مَا جبمذَلكَ ب بأنم مُتَّبَعُمَا أَسْمَضَ الله وَكَمُونِضُوًا وَوكَرِه رِضانَهُ فَأَح طَع ملَون أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْلِجُ اللَّهُ أَضْغَى وَلَنَ شَعون أَمَيناكَم فَلارَفتَم بِسمم وَل تَانفََّهُم في نَحْن القَوون والله م يَعْنَمعمَكم وَلَ نَبر وََّكُم حتىَ نلَمَ المجَِدِين مكُمْ والصَّابِرين والصابرين ونبلوا أخباركم إن الذين كفروا صدوا من سبيل الله وصد عن سبيل الله وشاق الرسول من بعد, من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط آمانهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيع الرسول وَأَطْعِمُوا الرَّسُولَ وَلَا تُضَاعِنُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن فلا تهنوا وتدعوا ان السلم يانتم العلون وانتم العلانون والله معكم لين يتركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب وله انما الحياه فَتَتَى يأتكم أجوركم يأتكم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحكم تبخنون إن يسألكموها فيحكم تبخنون تبخنون تدعو وَ لتم فق في سَمين الل فَمكُ مب خَل وَمَ بِخفَ إِ غَا يبخن نفْسِن والله م تُم الفقر ثم الفقراء وان تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا ثم لا يكونوا